بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْغَضَبُ مِنَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ لِيَرَوْا تَابِعَكَ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ كريم ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسراركم القسم الاعلامي لجماعه انصار بيت المقدس يقدم كلمه صوتيه للشيخ المجاهد ابو اسامه المصري والكلمه بعنوان رساله الى اهالي الجنود رساله الى اهالي الجنود الحمد لله قاضا بالحق على الباطل فادمره الحمد لله نصر الحق واظهره ودحر الباطل وازهقه والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم باثه الله بالسيف بين يدي الساعه فنصره وايده ومن معه وبات الى اهالي جنود خاصه والى المسلمين في مصر عامه نراكم تتسائلون لماذا نقتل ابنائكم المجندين في الجيش المصري وها نحن نجيب على تساؤلكم قتلناهم لانهم دوند الطاغوت قال الله تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا قتلناهم لانهم في صف من يوالى اليهود والنصارى قال تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فكان المساعد الاول لليهود في حصار آلنا في غزه والتضييق عليهم وحمايه اليهود ومنع المجاهدين من قتالهم قتلناهم لانهم وقفوا في صف من نحى شريعه رب العالمين وجعل الحاكميه للقوانين الوضعيه بدلا من حكميه الله تعالى قال تعالى اف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون قاتلناهم لان الله امرنا بقتالهم قال تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين قاتلناه شفاء لصدور المؤمنين واذهابا لغيظ قلوبهم قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قتلناه لانهم يحاربون كل ما هو من الاسلام ويقتلون اهله فلعلكم تقولون مستضعفين ومكرهين على ذلك انا ارد عليكم من كتاب الله تعالى قال سبحانه وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل وقال سبحانه واذا اتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا ان كنا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا ان كل فيها ان الله قد حكم بين العباد قتلناهم لانهم هدموا المساجد وحرقوها قال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم قتلناهم لانهم شردوا المسلمين او هجروهم وقتلوا الابرياء وعذبوهم وهدموا البيوت والمحلات وجرفوا المزارع وضيقوا على الناس في معاشهم قال تعالى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 لا يستطيع فعل شيء بدونهم فهم المعول واليد الضاربه لتنفيذ هذه الجرائم ونقول لأهالي الجنود تعالوا الي سيناء لتشاهدوا باعينكم ما فعله أبناؤكم واسمعوا من أهالي سيناء ولا تسمعوا من الإعلام الفاجر الكاذب وأهالي سيناء سيدافعون عن أعراضهم وموالهم وفي الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد فيا أهالي الجنود نصيحة لكم من ناصحين يرجون الخير لكم وحاديهم اننا نخاف عليكم عذاب يوم عظيم اخرجوا ابنائكم من صف الجيش المرتد اميل اليهود والنصارى ومنعوه من الدخول فيه وان دخلوا مروهم بترك انقذوهم من القتل في الدنيا ومن النار في الاخره والله لن نترك كل من وقف في صف هذا الجيش المرتد يحارب الله ورسوله ويسعى في الارض فسادا ونحن مستمرون في قتالهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم بالحق يوم القيامة وقد أعذر من أنبه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم نحن عشاق العواني نحن فرسان الحياة نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة نحن رجال الغوالي في دنيانا حتى الممات سوف نسال النضال في جميع الجبال